Salli dan selamat ya shirt O salam 26 istrinya Al-UQur 27 Oioso صحبي الكرام ما وشدا بشرى لنا بشرى لنا ليلنا المنا زلعنا وعف الهنا Oh. Jangan <tongue>